بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون لك لا أجرا غير ممنون وإنك على خلق عظيم فستبصرون ويبصرون بأيكم المث ك هو أعلم بما ظل عن سبيله وهو أعلم بالمؤتدين فلا تطيع المكذبين وادو لو تدهنوا فيدهنوا. ولا تطيع كل حل في المهين هم ما زن بنمين من ناعل الخير معتد أثين أعطلي بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين سنسمه على الخلقون إذ أقسموا إذ أقسموا ليصلمنها ولا يستثنون فضاف عليها طائف من ربك وهمنا كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن يكم مسكين وغدا على حار ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعضيه يتناومون قالوا يا ويلنا قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَابِينَ عَسَى رَبُّنَا لو كانوا يعلمون إن للمتقين عياد ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحبون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا إن لكم, إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أَلَّا هُمْ شُرَكَاءُ فليأتوا فليأتوا بشركائهم بِشُرَكَائِهِمْ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 فذوني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمي لهم إن كيدي هتين أم تسألهم أجرا أما عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى, إذ نادى وهو مكذوم لولا نعمت من ربه لنبذ بالعراء لنبيذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإي يفرون بأبصارهم, بأبصارهم، لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين